موسوعه ا ل ن ا ب ل ي ه م غ ي ر ا ل م ر ض و ب ع ل ي ه م و ل ا س ل ا م ي ه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 فان كذبوك فقد كذب, قبلك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقه الموت و إ ن م ا توفون أ ج و ر ك م يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز